سيناء شهر ر صلى الله عليه وسلم قال اللهم علمنا ما يهناك نمطنا في ن ه على نفسه على ن ا س ه على نفسه على نفسه على نفسه على نفسه على نفسه على نفسه على نفسه ع نفسه على نفسه على نفسه على ن ف على نفسه ع ل نفسه على نفسه على نفسه على نفسه على نفسه على نفسه ع ل نفسه على نفسه على نفسه على نفسه على نفسه ع ن ف ع ل نفسه على نفسه على نفسه على نفسه على نفسه على نفسه على نفسه على ن ف ه على نفسه ع ل ن ف س على نفسه على نفسه على نفسه على نفسه على ن ف س وصلنا الى ثم قال ثم قال الهادي عليه السلام معنا والسماء رفعها فهو علقها سماء و أ ق ل ه ا فوق ا ل أ ر ض انتهى و إ ن م ا فعل ذلك لحكم ومصالح منها أ ن تجري الرياح بينها وبين ا ل أ ر ض ويستتع الهوى على السحاب و ل أ ن ه يجعل ما بين ذلك طريقا للطير ومسكنا للجو و ل أ ن ه جعل السماء مسكن ملائكته و م ن ش أ أ ح ك ا م ه ففي بعدها عن ا ل أ ر ض التي هي مقر الثقلين تبعيد عن م ع ر ف ة بعض الغيب الذي أ ر ا د أ ن ه تعالى الا يطلع عليه الثقلين ولغير ذلك ثم قال تعالى ووضع الميزان أ ل ا تطغوا في الميزان يعرف ي الكشاف الميزان كل ما يعرف به مقادير ا ل أ ش ي ا ء من مكيال وميزان ومقياس أ ي خلقه موضوعا محفوظا على ا ل أ ر ض ل ل ت س و ي ة والتعديل بين عباده ي أ خ ذ ه م واعطائهم و ا ل ع ط ف على ا ل ج م ل ة ا ل ا ب ت د ا ئ ي ة التي هي قوله والشمس والقمر ووضع الميزان إ ش ا ر ه إ ل ى العدل وفيه ف ا ئ د ة وهي أ ن ه تعالى ب د أ أ و ل ا ً بالعلم ثم ذكر ما فيه أ ش ر ف إ ش ا ر ه إ ل ى العدل أ ي أ ن العلم يؤدي إ ل ى العدل وفيه ف ا ئ د ة وهي أ ن ه تعالى ب د أ أ و ل ا ً بالعلم ثم ذكر ما فيه أ ش ر ف العلوم وهو ا ل ق ر آ ن ثم ذكر العدل وذكر أ خ ص ا ل أ م و ر له وهو الميزان وهو كقوله و أ ن ز ل الكتاب والميزان فالمراد بالميزان العدل ووضعه, ووضعه شرعه ك أ ن ه قال شرع الله العدل لئلا ت ب ق ى في الميزان الذي هو العدل و ي ط ل ا ق الوضع للشرع والميزان للعدل جائز ومثل هذا في البرهان واستشهد بقول حسان ويثرب تعلم اني بها إ ذ ا ت ب س الحق ميزانها أو ميزانها يعني في هذا توضيح حتى لا ي ي أ خ ذ ا ل ق ر آ ن على مقال ا ان ه يجب أ ن ي أ خ ذ الظاهر عندما يناقش في م س أ ل ه انزل الميزان هل يعقل أ ن الله سبحانه وتعالى انزل ن الميزان ا كما هو ا ل آ ن مصنوع م س أ ل ة مجال الميزان هنا بمعنى العدل لذلك قال الله سبحانه وتعالى و أ ن ز ل الميزان فما أ ن ز ل الميزان قد هو مصنوع قد وكذا ل معنا هنا العدل. هذا ن ا العدل ه دليل على أ ن ا ل ق ر آ ن مليء بالمجال وقال الهادي عليه السلام معنى ووضع الميزان فهو جعل الميزان وهدى إ ل ي ه الا تطغوا في الميزان يقول لا تظلموا فيه ولا تحتالوا ب ح ي ل ة باطله عليه واستوفوا به و أ و ف و ا فقد جعلته عدلا بيننا وبينكم وخلقته مبينا انتهى ثم قال سبحانه و ا ق ي م ا ل و ز ن في المعاملات في القسط أي, اي قوموا وزنكم بالعدل ولا تخسروا الميزان أ ي لا تنقصوه و أ ع د ل و ا الوزن و أ و ف و ا بالحق ولا تبخسوا وهو أ م ر ب ا ل ت س و ي ة ونهى عن الطغيان الذي هو اعتداء و ز ي ا د ة وعن الخسران الذي هو تطفيف ونقصان وكرر لفظ الميزان تشديدا ل ل ت و ص ي ة وتقوي في استعماله والحث عليه الميزان هنا يدخل في كل شيء أ م بالله في الوزن واللي في كل, كل أ م و ر ا ل ح ي ا ة في كل التعاملات بين الناس وفي ا ل أ م و ر التي بين الناس في العدل في التعامل في ا ل آ خ ر في العطاء لا بد من وجود الميزان نعم ثم قال سبحانه و ا ل أ ر ض وضعها ل ل أ ن ا م أ ي خلقها و ص ط ح ه ا ومهدها ل ل أ ن ا م وهم الخلق أ ي كل ما على ا ل أ ر ض من د ا ب ة وقيل ا ل أ ن ا م الناس و إ ن م ا خص ا ل إ ن س ا ن بالذكر ل أ ن ه ينتفع بها أ ك ث ر ف إ ن ه ينتفع بها وبما فيها وبما عليها وقيل الجن و ا ل إ ن س عن الحسن ف ه ي كالمهاد يتصرفون فيها خفضها م ت ع و ه على الماء كالمهاد يتصرفون فيها, نعم فيها فاكهه ي ه ف ا قال الهادي عليه السلام ف ا ل ف ا ك ه ه يعني قال والارض وضعها ا ل أ ن ا م خ لاننا ومهدها لو نظرنا إ ل ى ا ل أ ر ض ككره ة فالأرض ولو ي ة نظرنا لها ن ظ ر ة ك ا م ل ة ما يستفاد منها لان ا ا ل إ ن س ا ن ينظر إ ل ي ه ا بهذا الشكل ويقول ا ل ت ك ي كيف يستفيد ا ل إ ن س ا ن منها وبهذا الشكل لكن عندما ا ل إ ن س ا ن يتعامل معها من م م ت ل ق أ ن ه موجود عليها و أ ن الله سبحانه وتعالى محدها وسواها ودحاها ووجد أ ف ي ه ا كل ما يحتاج إ ل ي ه فكانها أ ر ض م س ت و ي ة بالنظر ل ل أ ش خ ا ص ي ع نظرتنا ي أن ن للامام نحن ا إ ا لكن كل عندما ينظر ا ل إ ن س ا ن إ ل ى ا ل ف ر ا ى ا ل أ ر ض ي ة بالكامل يصعب أ ن يتخيل ا ل ا س ت ف ا د ة منها لكن ق د ر ة الله سبحانه وتعالى و ر ح م ة الله سبحانه وتعالى بالخلق سهل لهم ا ل أ ش ي ا ء هذه و أ و ج د لها أ ر ض يستطيع أ ن يعمل فيها ما شاء وكذلك أن ما ينظر ا ل إ ن س ا ن إ ل ى البحار و إ ل ى المحيطات و إ ل ى هذه ا ل أ ش ي ا ء والجبال كيف أ ن ه ا كل هذه يعني في شيء بيضاوي أ و كروي و يتحرك حتى و م س أ ل ة مساله حتى المثابه فهذه ق د ر ة الله سبحانه وتعالى فيها فاكهه قال الهدي عليه السلام ف ا ل ف ا ك ه ة هي ا ل ف ا ك ه ة ا ل م ع ر و ف ة من أ ن و ا ع الفواكه و ا ل أ ش ج ا ر أ ي غ ر و ب مما ي ت ل د ذ به والنخله فهي ا ل ن خ ل ا ل م ف ه و م ة ذات ا ل أ ك م ا م هي قشر الطلع الذي ينشق عما فيه من الشماريخ حتى يخرج التمر من جوف ا ل أ ك م ا م وتبقى ا ل أ ك م ا م م ع ل ق ة لا شيء فيها وهي القشور التي تكون عليه أ و ل ما يخرج ا ل أ ك م ا م هذا الذي يخرج في ا ل ن خ ل ه اول ما يطلع التمر هذا يسمى ا ل أ ك م ا م ثم بعدها عندما ي ن ش ق يخرج الشماريخ ا ل ل ي احنا ن سميه ا ل م ط و ا ل آ ن فيها فاكهه و ا ل ن خ ل ذ ا ت ا ل أ ك م ا م و ا ل أ ك م ا م جمعكم بكسر الكاف وهو غلاف التمر الذي يغطيه و ا ل ف ا ك ه ة ما تطيب النفس ثم صار اسما لبعض ا ل ت م ا ر والتنكير فيها للتكثير أ ي ك ث ي ر ة وكان القيل يشير إ ل ى أ ن ه عظيم لا يحذف به كل أ ح د و الحب ذو العصف والريحان قال الهاج السلام عليه فالحب فهو الحب من البري والشعير, والشعير. والعصف فهو القصب الذي يدب فيكون تبنا وهو الذي ذكر الله عز وجل أنه جعل أهل الفيل كالعصف ليبقى بعد استخرج بعد فستتحول الحب يبقى العصف هو حق إلى、كبن. وقيل ورق الزرع والريحان هو الرزق وهو اللب أ ر ا د فيه ما يتلدد به من الفواكه والجامع بين التلدد والتغذي وهو تمر, وهو تمر النخل وما يتغذى به وهو الحد كان التمر جمع بين انه غذاء وبين انه ف ا ك ه ة ف ع ل ا هو الوحيد الذي قد يكون غذاء وقد يكون ف ا ك ه ة ولذلك كانوا ا لا أ و ئ ل لا يوجد معهم إ ل ا التمر واللبن ا ل أ ب ي ض ي ن و ا ل أ س و د ي ن نعم قيل و الريح... الريحان الريحان ذو الكسر أ ي الحب ذو العصر الريحان الذي هو ع ل ف أ ن ع ا م ه م و الريحان الذي هو مطعم الناس وبالرفق... أي... أي... و الرو... ذو الريحان, ودو... الريحان. فحدف المضاف و أ ق ي م المضاف إ ل ي ه مقامه و قيل معناه أ ي وفيها الريحان الذي يشم و ا ل م ع ن ى فيها الحب الذي يجمع قوس الناس و قوس ا ل ب ه ا ئ ن وفيها أ ي ض ا ما يشم ل أ ن المشمومات غداء ا ل أ ر و ا ح ل ه ا ل ر ا ئ ح ة ط ي ب ة الريحان يعبرنا عن الورد وعن كل الرائحه ا ل ج م ي ل ة قال النمر بن ت و ل ب سلام ا ل إ ل ه وريحانه وجنته وسماء درري ذكر هذا في البرهان قال بعض علمائنا عليهم السلام و أ م ا تفسير الريحان بالرزق فبعيد و أ م ا ما حكاه الفراء عن العرب أ ن ه م يقولون خرجنا نطلب ريحان الله أ ي رزقه فيحتمل التشبيه والمجاز انتهى قلت لا وجه للبعد في ذلك كيف الدليل عليه ك ا ئ م وهو أ ي ض ا صريح قول الهادي عليه السلام ف إ ن ه قال ما ل ف ه والريحان ها هنا فهو الرزق الواسع من الرحمن وهو في ل غ ة العرب موجود تقول اطلب من, اطلب, من ريحان الله. أي اطلب من رزق الله انتهى ثم قال ثم قال تعالى فباي الاء ربكما تكذبان حيث تكفران ي ولا تشكران و ا ل آ ل ا ء النعم والخطاب للجن و ا ل إ ن س ب د ل ا ل ة قوله ا ل أ ن ا م فيما سبب ل أ ن ا ل أ ن ا م اسم للجن و ا ل إ ن س فعاد الضمير إ ل ى ما في ا ل أ ن ا م و ب د ل ا ل ة قوله سنفرغ لكم أ ي ه ا الثقلان فيما سياتي في ومثل هذا قاله الهادي عليه السلام ثم قال تعالى خلق ا ل إ ن س ا ن من صلصال قال عليه السلام و ا ل إ ن س ا ن فهو آ د م عليه السلام وهو بدء الناس والذين تفرعوا منه كلهم والصلصال فهو الطين اليابس الذي يتصلصل إ ذ ا حرك عند يبسه وصدم بعضه ببعضا كالفخار يقول هذا الطين في اليبس والصلصله كالفخار الذي صوته إ ذ ا دق بعضه اذا دق بعضه ببعض و إ ن م ا كان آ د م عليه السلام صلصالا من بعد تصوير الله له جسما من صلصال قبل أ ن ينقله إ ل ى اللحم والعظم والدم ومن قبل الصلصال كان طينا لازبا رطبا متعلقا و ا ل ف خ ا ر ا ل ط ي ن ا ل م ط ب و خ ب ا ل ن ا ر وهو ا ل ح ر ا ب من اجل ل ان يكون ابناء التراب من اجل ان يكون ابناء ا ل ث ر ا ب نسبة إلى آ د م عليه ا ل س ل ان م أ يكون ابناء و ل ذ ل ك س م ي ا ل ن ا س كلهم أ ب ن ا ء ا ل ث ر ا ب أ ن ه م خ ل ق و ان م يكون ابناء التراب م عليه ا ل س ل ا م ف ي بعض ا ل ر و ا ي ا ت ق ا ل أ ن ه خ ل ان ي ك و ابناء ا ل ت ر ب ع ي ن سنة وكان الهوى ي د خ ل م ع ه ويؤدي إ ل ى صفير ولذلك أ نمو ه س ت ن ب ه ا ل م ل ا ئ ك ة و س ت ن به ا ل شيطان ف يبعض الروايات مع ا أ ب ي ص ح ت ه ا و أ ن هذا ا ل شيطان كان يعني يلعب ع ن ي ي ف ي ه و كذا و كذا فكان من هذا الباب أ ن ه ا ت غ ر ب أ ن ه ي أ ت ي أ ف ض ل منه و ق ع ا ل ح س في ق ل ب ه ف يبعض الروايات ب الله على م ص حتى ت م قال ت على ا و خ ل ق الجانب قال قيل أ ب و الجن وقيل هو ابليس وقال خ ل الهدي ن مارج م ا ر ج ا الصافي لا دخان فيه وقيل المختلط في وقيل النار أو المختلط بسواد النار من واختلط وقوله من لسواد المختلط مارج أو كأنه أو أراد من نار مخصوصة وقال عليه السلام والجان هي الجن كلها والمارج الذي خلقت الجن منه ف ه و ا ل ل س ا ن ا يجب ان يكون هناك اشياء اخرى لان هناك اشياء اخرى لان هناك ب ع اشياء اخرى لان ه يطلع ك ذ ا فيه ش ع ل ة هذه ا ل ل ي ت ط لان ع وتنقطع و ق ل م ه ذ ه يخلق ا ل ج ن ف ب أ ي ا ء ا خ ر ك م أ ن ت ك ذ ب ا ن ق ا ل ف ي ا ل ت ج ر ي ب وكلفت إ ذ ا هذه ا ل آ ي ة ل ل ت أ ك ي د قال ابن ك ث ي ب ه لما عدد الله في هذه ا ل س و ر ة نعمائه و أ ذ ك ر عباد آ ل ا ئ ه ونبههم على قدرته جعل بين كل نعمتين ف ب أ ي آ ل ا ء ربكما تكذبان ليفهمهم النعم و ي ق د ر ه م بها كما تقول لرجل أ ل م أ س ك ن ك منزلا أ ف ت ن ك ر هذا أ ل م أ ع ط ي ك مالا أ ف ت ن ك ر هذا أ ل م أ ن ص ر ك على عدوك ا ف ت ن س ر و ا هذا فان قيل المقصود تعديد النعم على ا ل إ ن س ا ن فما وجبين ا خلق الجان الجواب من وجوه طبعا حتى في ق ا ل ف ي ه على ربكم تسديدان قال يسن ويشرح ع ن د م ا ا ل إ ن س ا ن ي ق ر أ ه ا يقول آ م ن ا بالله آ م ن ا ب آ ي ا ت الله وصدقنا ب آ ي ا ت الله ولا نكفر بشيء من آ ي ا ت الله قيل فان نعم من وجوه أ ح ك ه ا م ا د ه ا م ا ب ي ن ا أن م ت ع ه ا بانها ت م ت بها بانها ت م ت ع بها بانها ت م ع ا ل ه ن بها بها بها ب ي ا بها بها ل ه ا بها بها بها بها بها بها بها بها بها بها بها بها بها بها بها بها بها بها بها بها بها بها ل ه ا بها بها بها بها بها بها بها بها بها ه ا بها بها بها بها ب ا بها بها بها بها ب ا ل ه ا ه ا بها بها بها بها بها ل ه ا بها بها بها بها ب ا ل ه ا بها ب ا ل ه ا بها بها ل ه ع بها بها بها ا ب ه ر ب المشرقين م ش ر ق ي الصيف والشتاء ورب المغربين ف ب أ ي على ربكما تكذبان مغربيهما الصيف والشتاء قال هادي عليه السلام والمشرقان والمغربان فهما مشرقا الشمس والقمر ومغرباهما حيث يطلعان في الصيف ويغربان وذلك أ ن ل ه م في الشتاء مطلع ومغرب وفي الصيف م ط ل ع ومغرب غير مطلع الصيف و م ش ر ق ة ل أ ن ه تعالى لما قال والشمس والقمر بحسبان دل على أ ن ل ه م مشرفين ومغربين ولذلك نلاحظ لو ا ل إ ن س ا ن يتتبع نحي يرى من الشمس ت ش ر ق في اوقات ل أ م خ ت ل ف ة من أ م ا ك ن م خ ت ل ف ة ما ت أ ت ي من مكان واحد م ر ة تجدها أ ك ث ر إ ل ى الشمال و م ر ة أ ك ث ر إ ل ى الجنوب يعني في أ م ا ك ن م خ ت ل ف ة يعني في الصيف غير الشتاء ثم قال تعالى م ر ج ا البحرين يلتقيان ا مرج البحرين معناه خلقهما وجعلهما و بعثهما و أ ج ر ه م ا و أ س ا ح ه م ا على وجه ا ل أ ر ض وهذا كاحتجاجنا في قوله مرجا وفي قول العرب مرج ا ل إ ن س ا ن وقد تقدم شرحه في أ و ل ا ل س و ر ة والبحران فهما البحر المالح والبحر العدل وهو الذي يسميه د ج ل ة أ والبحر دجلة و المالح الذي ب ن ص ر إ ل ى فارس وهما يلتقيان بموضع يقال له راس نهر السد عند م ق ص ا ه من ا ل ب ص ر ة ومعناه يلتقيان فهو جعلهما يلتقيان و ي ص د م ا ن وقدرهما على ذلك سبحانه من الشان فيلتقي البحران حتى ينظر إ ل ي ه م ا الناظر بالعينين وتقف السفن على ملتقاهما فينظر شك السفينه ة ذ ا فينظروا شك السفينة هذا أخضر السفينة شك هذا أ خ ض ر وشكها هذا أ ب ي ض يشرب من يمينها مالحا ومن يسارها عذبا ليس بينهما سبب يحجزهما ولا معنى لذلك سبحان الله تجد بعض البحار نفس البحر, نفس البحر وسطه ع ذ ب يعني نفس البحر تجد في, في الوسط مكان ع ذ ب لا هذا المالح يدخل إ ل ي ه ولا هذا ا ل ع ذ ب يخرج إ ل ى المالح وتجد ك أ ن ه ا محدد ب ط ر ي ق ة سبحان جليل الملك بينهما برزخ والبرزخ فهو فعل الله تبارك وتعالى فيهما و ت ك د ي ر ه ل ل ت ج ا ئ ه م ا واصطدامهما وما, حجره وما حجرهما به من قدرته سبحانه عن اختلاطهما كما قال ذو الجلال والسلطان بينهما برزخ لا ي ض غ ي ا ن ف ب أ ي آ ل ا ء ربكما تكذبان ومعنى لا ي ض غ ي ا ن فهو لا يجوزان ما ج ع ل له ولا على أ ن يخرجا مما ركبا عليه انتهى أ ي لا يتجاوز أ ح د ه م ا ولا ي ض غ ي أ ح د ه م ا على ا ل آ خ ر ب ا ل م م ا ز ج ة واعلم أ ن المائين في طبعهما طبيع السيلان والالتقاء والبرزخ ق د ر ة الله تعالى على منعهما أ و تمنعهما ي ع ن ي ما عندنا سد برزخ بالله سبحانه قدرة الله وتعالى الله سبحانه وتعالى بهذا الشيء هكذا وإلا كن فيكون يعني من أن يكون معنى أمر ما برزخ البرزخ بمعنى السد أ و الجدار أ و الشيء لا ثم قال تعالى يخرج منهما اللؤلؤ قال عليه السلام فاللؤلؤ هو اللؤلؤ المعروف المستغنى بفهم من يسمع ذكره عن تفسيره و م ع ن ى و م ع ن ا والمرجان ف ب أ ي آ ل ا ء ربكما تكذبان فهو شيء أ ح م ر يخرج منه فيجعل خرزا يلبسه من شاء و أ ر ا د ه اللؤلؤ والمرجان م ع ر و ف ة انها من ا ل أ ح ج ا ر ا ل ك ر ي م ة ا ل م ع ر و ف ة ا ل م ش ه و ر ة ولذلك ا ل آ ن يسموها الشعاب المرجانيه ة في البحار في وفي ي البحار البحر الأحمر ر غ الشعاب المرجانية شعاب المرجان يجدوا فيها المرجان ويستفيدوا、منه. اللؤلؤ اللي الأبيض يعني من منه هدره ويأخذوه وكما ا ا الخرج الأحمر وقيل اللولو ل وقيل م ر ج ن ا الدر ا ل و يقال ي خرج ا ن من البحر وكما م م أنهما لا يخرجان من جميعه ع ل لا ل و يخرجان ن ن بعضه و ك م يقال خرج من البلد و إ ن م ا خرج من دار و ا ح د ة وقيل إ ن م ا يخرجان من ملتقاهما وله الجواري الجواري هنا بمعنى السفن ا ل ج ا ر ي ة المنشات المرفوعات الشرع جمع شراع وهو القلعه الذي يسير يسير السفينة وقال ل يسير ي ع التي س ل قلوعها ل ا ا م ترفع بالحبال في رؤوس ا ل أ ث ق ا ل لتدخل الريح فيها فتجدي بها فتحملها على ظهر الماء بتجذي ربها أي في البحر فبأي آلاء ربكما تكذبان وله الجواري المنشآت الجواري أي في في البحر قائدها وله كالأعلام آلاء كالأعلام جمع علم وهو الجبل الطويل كل من عليها فان هالك ي خ ب ر سبحانه أ ن كل شيء ف إ ن مما عليها نعم أ ن كل شيء فان مما عليها, نعم أن كل شيء فان مما عليها وهذا وهذه التي ذكر الله سبحانه إ ن م ا عليها يفنى فهي الدنيا ر اراد د بعليها كل من فيها وقامت على مقامه ف والدنيا فهي كل ما خلق من سماوات و أ ر ض ي ن وما فيهن وبينهن من م ل ا ئ ك ة أ و جنيين أ و إ ن س ي ي ن هنا في حق الفناء صارت الخلاف في م س ا ل ة خلق ا ل ج ن ة والنار هل ا ل ج ن ة خلقت والنار خلق أ م لا ولذلك من استدل أ و من قال أ ن ه ا قد خلقت يعني ذكر في يعني الله سبحانه وتعالى أ و ر د ه ا في آ ي ا ت ك ث ي ر ة وان قال أ ن ه ا لم تخلق استدل بالفناء يقول الله سبحانه وتعالى كل ما, ما عليها فان قال ف إ ن ه ا وجدت للخلود ولم توجد للفناء فما دام ا ل م س أ ل ة فيها فناء فالوجود يقتضي البقاء فلذلك أ ن ه ا لم تخلق نعم ثم قال تعالى ويبقى وجه ربك ذو الجلال و ا ل إ ك ر ا م ولكن اصبحت سوف ت ت ح د عن السيده ولكن ب سيده د ه سيده س ي ه سيده سيده س ي ي ه سيده سيده د ه سيده س ه سيده سيده س ي د ي د ه س ي ه سيده س ي سيده سيده سيده سيده سيده د ه سيده س ه سيده سيده س ي د ي د ه س ي ه سيده سيده س سيده سيده سيده س ي د سيده سيده س د ه ه سيده سيده سيده سيده سيده سيده سيده سيده سيده سيده سيده س سيده سيده سيده سيده ه سيده سيده س ي د ي د ه سيده ي د ي د ه س ي د ي د ه س ي د ي د ه سيده س ي د ي د وجعلنا م ن خضيق ا ل م خ ر ج ن نحن ح م نحن ن ح م نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن ا ح ن نحن ن ح ا نحن نحن نحن نحن نحن نحن ن ح ا نحن نحن نحن نحن ن ا و نحن نحن ن م ن نحن نحن ا ح ن ن ل ن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن ن ا ن نحن نحن ا ل ن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن ن ا ن نحن نحن نحن ل ه و نحن ن ح ح ن نحن نحن نحن نحن